كم قوة للنفس النفس كم قوة لها محمد قوتان احسنت هذه فائدة تحفظ قوة الطلب وقوة الانساء احسنت فما هو الذي يستعمل مع قوة الطلب الذي ذكره هنا ابن قيم اعارف نعم الأواب أحسنته كان الأواب مستعملا قوة الطلب الذي يستعمل قوة الطلب الأواب ما هو الذي يستعمل قوة الطلب هو الأواب الرجاء على الله سبحانه وتعالى والذي يستعمل قوة الإمساك يناسبه الحفيظ الذي هو يمسك عن حدود الله سبحانه وتعالى ويحفظ حدود الله جل وعلى ويجتنب المعاصي فالنفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمساق فالأواب يستعمل قوة الطلب والحفيظ يستعمل قوة الإمساق والبعد عن المعاصي فائدة جميلة عندك يا عبد الله واذرفت الجنه عبد الله اللهم بارك للمتقين غير بعيد ما هو مناق دخول الجنه يا عبد الله. دخول الجنه منوط بماذا دخول الجنة منوط بأي شيء وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد دخول الجنة منوط بماذا انت لعلك ما فهمت يعني ثنمت منوط هذه لأول مرة يعني كبيرة عليك نعم صحيح ما هي العلة والسبب كون الشخص يدخل الجنة عليك لازال عبد الرحمن تقوى الله ووزرفت الجنة للمتقين فدخول الجنة وهذه الأمور التي أعدها الله سبحانه وتعالى منوطى بالتقوى كما في هذه الآية التي ذكرناها وتقدم الكلام عليها وكذلك آيات أخر كذلك يجزي الله المتقين وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا فهم أهل ميراث هذا الخير الكثير أنهم يكونون من أهل التقوى لله سبحانه وتعالى والآية إضنوا سفى العمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضه السماوات والأرض وعدة للمتقين فمنوط هذا الخير الذي يحصل عليه العبد هو تقوى الله سبحانه وتعالى يعني هذا الخير منوط بهذا الشيء بسم الله قال رحمه الله ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم أي خوف قريش بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم ممن هم أشد منهم بطشا فأنتم يا قريش إن كانت لكم قوة ومنعة وبطش فإن غيركم ممن سمقكم قوته وعدده ومنعته أعظم منكم ومع ذلك بطش الله سبحانه وتعالى بهم وأهلكهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد من محيص؟ فلا تقتل قريش بقوتها وما هم عليه من عدد وعدد فإن الله سبحانه وتعالى جرى سلته أنه يهلك هؤلاء العتاه وقد أهلك من هو أقوى من قريش وأشد بطشا من قريش كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين هذا مثل لله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَسْيَرُوا في فِيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم بطشة كان أشد منهم قوة نعم كانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض أو في السماء في الأرض في الأرض أو في السماء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليمن قديرا إنه كان عليما قديرا أي والله وما كان الله ليعجزه من شيء وانظر إلى هذه الصيغة التي تضمنت نكر في سياق النفي ومؤكد هذا العموم الاستقراق بمن وما كان الله ليعجزه من شيء أي ما كان الله ليعجزه شيء هذا الأصل لكن لتوكيد هذا العموم هات من الزائدة فمن الزائدة إذا رأيتها داخل على نكره والنكره واقعة في السياق النفي فإنه تزيد العموم عموما والاستغراء استغراقا في يقولون أبلغ في الاستغراء وفي العموم هذه قاعدة يذكرها النحا يذكرها النحا أنه النكره في السياق النفي تهيد العموم وإذا جئ بمن الزائدة زاد العموم ونؤكد هذا الشيء ونؤكد هذا الاستغراء قال ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم نسأل الله أن يصيب مريكا بأن يهلكها هذه مجرمة مريكا والله أدلة الشعوب وأدلة المسلمين مساكين بعض حكام المسلمين فيه خير لكن لا حول له ولا قوة يلتفت يمنه يسرى هل من معين ما في معين لا من جيرانه ولا من غيرهم ونسأل الله السلامة سلطه الله على العباد بذنوب العباد صلى الله على العباد بذنوب العباد لما أعرض العباد عن الخير وعن الإسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم أعرضوا عن ما كان عليه من الخير فلم يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى لا في حكوماتهم ولا في واقعهم ولا في وظائفهم إلا القليل وهم مسلمون لكن عصاه لسبعنا ذلك أنهم كفار ونستميح دماءهم بهذا الحجج التي يتحجج بها من يتحجج من القاعدة ومن غيرهم ولكنهم عصا تركوا خيرا كثيرا من دين الله سبحانه وتعالى ونسى الله أن يوفقهم للخير وأن يردهم ردا جميلا لإقامة ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم إقامته فلا أعز لهم إلا بإقامة هذا الخير هم معترهون بهذا ولكن امريكا تصلفت على كثير منهم وامريكا سامت العماد سواء سامت الناس سواء العذاب نحط شد من روسيا على الناس نستثنيك يا فان. شد من روسيا على الناس والله روسيا تصلبت رسوم مثل هذا التصلب نعم وان التصنيع امريكا وكذلك تبرير فعال امريكا هم هؤلاء اصحاب الثورات والانقلابات هم الذين ادخلوا البلاء ادخلوا البلاء على البلاد ومتكنوا أمريكا من البلاد والعباد هم هؤلاء صحاب الثورات صحاب الانقلابات وإلا كانوا في سلامة وكان الحكام سيسونها كل ما أراد تسلط دحاول يدفعوا من هنا, ومن هنا حتى يقفوا المسلمين شرها أما الآن ما في خلاص في عندك كذا عندك قاعدة عندك إرهاب عندك, عندك مدريشن حجة كثيرة كثرت على الحكام ما يدرون من يخرجوا ما يدرون كيف أما كان أيام الرجل ذاك يستطيع يتملص ويستطيع أن يخرج من هؤلاء المدبرين هو عنده سياسة الحق وسلم الله البلاد من شر كثير في أيامه وسلم دور الخير في أيامه من شرور كثيرة ربنا سبحانه تعالى بسبب حنكته وسياسته وإلى ما حصل له يطالب به من قبل كما قال هو بنفسه لهم نحو عشرين سنة وهم يطالبوننا بهذا يطالبوننا بإبعاد الدماج وبعاد هذا وهو يتم الله صحاول يخرج من هنا يحاولنا دخل عليه بعض الناس وصرح بهذا أنهم نحو عشرين سنة وهم يطالبون بهذا الشيء إبعاد دماج وإخراج طلاب الأخيرة والله مستعان نسى الله سلامه نسى الله أن يدمرها لابد, لابد لها من دمار وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلادها المحيص فدمار أمريكا لابد سيأتي يوم دمرت روسيا ودمر كذلك من هو قبل روسيا من الفراعنة كما تعلمون أهلك الله أمما عظيمة القوة عاد وثمود وغير تلك التي تسمعون عنها أنهم في غاية شدة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في غاية القوة ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه, ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لا في شيء عجز الرب سبحانه وتعالى ولكن كما جاء في حديث أبي موسى إن الله لا ليمن الظالم حتى إذا أخذه لم يهلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هو إملاء من الله سبحانه وتعالى لأمريكا ولغيره من من صلط على المساكين هؤلاء على المسلمين المصلين عباد الرحمن والفرج جريب فرج الله سبحانه وتعالى جريب ولكن هذا الفرج يحتاج سبب فقط من المسلمين يحتاج لتسبب أنهم يقيمون ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم من طاعته ويبتعدون عن الظلم الذي الآن يتظالمونه فيما بينهم من قتل وقتال إلى آخر ذلك وللحال على ما ترى الآن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا قال ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص هل من ملجأ طافوا في البلاد ذهبوا ينظرون هل هناك من, من أمر الله سبحانه وتعالى أبدا ما فيه من ينطل يعني يبعد عنك ويدفع عنك ما أراد الله إحلاله بال وأنهم عند الهلاك تغلبوا وطافوا في البلاد هل يجدون محيصا ومنجا وهذا من عطف التفسير محيصا ومنجا لا ملجأ لا منجأ منك إلا إليك القوله لا منجاك كالتفسير للمحيص هل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله قال قتاد حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فكم الإنسان يحاول يفر من الموت فلا حرص ولا جاه يمنع ولا شيء ولا راقي أيضا كذلك كلا إذا بلغت التراق هكذا يقول الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراق وقيل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق نعم إلى ربك يومئذ المساء ما فيه راق فأبدا وظلنا أنه الفراق إلى ربك يوميد المساء نعم نفس هذا. نفس هذا نعم نفس الحيص الذي حاصله حاول يهربوا من هنا ومن هنا يجدوا ملجأ من الموت ما فيه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فما يمنعك لا بروج ولا تمنعك كذلك حراسات ولا شيء من الموت إذا نسنى بي الساحة لكن البيت الذي قد حفظنا لسنا ويدقى هنا سنة إذا بلغت التراب نعم ذكرته قل للذي صنع الدواء بخفه أترد مقدورا عليك قد جرى مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى كلهم ماتوا المداوي المداوى والذي صنع الدواء والذي اشترى الدواء كلهم ما في شيء ما يبقى منهم واحد إذا جاء الموت كل نفس بائقة الموت بيت جميل جدا هذا يقفض قل للذي صنع الدواء بكفه أترد مقدورا عليك قجرى مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكثبه ومن اشترى بيت جميل حفظناه من شيخ نايحيان صلى الله لعزبه الإسلام وأن يحفظه لأهل السنة والجماعة وأن لا يحرم أهل السنة من علمه ومن خيره حق دروسه ماتع جدا دروسه أبيات شعرية فائد نغوية فائد حديثية تفسير نستفيد خيرا كثيرا منه الحق حرمون الله حرمهم الجنة حرمهم حياتهم قال وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله قال غتاذة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا والزجاج هو شيخ زجاجي الزجاج هذا أبو اسحاق إبراهيم بن محمد السري شيخ زجاجي صاحب كتاب الجمل وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه ثم أخبر سبحانه وتعالى أن في هذا ذكر أي والله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم أخبر سبحانه وتعالى هذه مواعب في القرآن جميلة لكن من يتأمل هذا المواضع من هؤلاء الجبابرة الذين طقوا في البلاد ونسى الله من يتأمل هذا الخير الذي يذكر الله به العباد ويذكر الله به هؤلاء الذين يدخلهم ربما شيء العجب والقفلة عن بطش الله سبحانه وتعالى فهذا القرآن إنما ينتفع به كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذي ينتفع بهذا الكتاب هم أهل التقوى مع أنه هدى للجميع لو أخذوا به ولكن أهل التقوى لما كانوا هم العاملين به الله سبحانه وتعالى شرفهم بالنسبة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولو أنهم فعلوا ما يعضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لكن ما فعل كثير من الناس بما وعظ به من هذه العضاة الجميلة في كتاب الله سبحانه وتعالى فلذلك حرموا خير القرآن حرموا خير القرآن وأهل التقوى أخذوا بكتاب الله والسفاد ما فيه من القنوز وما فيه من الأداب وما فيه من التعاليم وما فيه من المعتقد الصحيح وما فيه من العبادات الجميلة فهنيئا لمن أخذ بكتاب الله قال ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذه تقدمت الآية وتقدم الخلام عليها ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء نعم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب فهو يشير هذه الآية في سورة قاب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب أي ما مسنا تعب فلغوب هنا بمعنى تعب قال ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكريبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح باليوم السابع نعم هكذا يذكر أهل التفسير عن يهود أنهم قالوا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات الأرض ما بينهما في ستة أيام أولها يوم الأحد هكذا تقول يهود أول الأيام يوم الأحد. الأحد وأخر الأيام يوم الجمعة ثم استراح يوم السبت ثم استراح يوم السبت هكذا تقول يهود فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله وَلَقَدْ خَلَقْنَا السماوات وَالْأَرْضِ وما بينه في فيه ستة أيام وما ما السنة من لغوم ما فيه راحة ولا فيه تعب ولا فيه شيء فيه يهود تكذب على الله سبحانه وتعالى كعادتها فتقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في الأرض في ستة أيام هذا حق فقال أول الخلق كان يوم الأحد وآخر الخلق كان يوم الجمعة واستراح يوم يوم السب يوم مشبهة اليهود هؤلاء مشبهة نص الله فيقيس فعال الرب على فعال العباد ونسأل الله السلامة. فعال الخالق على فعال الخلق فأكذبهم الله بهذه الآية وما مسلهم اللغم قال ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء أين فاعل يمس يا عبداللطيف ولم يمسه من تعب ولا ايعياء فان فعل مسه مخلون فهو مستتر من يقول عندي ما شاء الله كثير نحايه عند اللطيف نعم من تعب هذه من ايش زائده لم يمسه تعب ولا ايعياء فمن هنا زائده احسنت ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكنيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراحى في اليوم السابع هذا كذب العياذ بالله طيب ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه وتعالى في الصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربه قبل خلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا أدبار السجود هكذا يقول الله لنبيه ونسلده يقول هذا ربك يا محمد ما سلم من هؤلين أشراء وتكلموا فيه وهو خالقهم وهو رازقهم وهو محيم وهو ميتهم وهو مسقر كونه لهم كل ذلك مع ذلك كله لم يسلم من الطعن فيه سبحانه وتعالى ولا سيمة من اليهود عليه من الله ما يستحقون فإنهم كما ترى الآن يتهمون الرب التعب أن نستعاح تاجر راحا ويتهمونه بالبخل قالت اليهود يد الله مغلولة وأيضا يتهمونه بالفقر سبحانه وتعالى نحن قال الله سبحانه وتعالى عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إلا الله فقير ونحن أغنياء هل كل من يهود يصدر يصدر تهمنا الله بالفقر وطار يتهمون بأنه عنده لكنه بقل وطار يتهمونه بالراحة ونسأل الله سلامه وطار يتهمونه بالولد أيضا وأنه له ولد وعزير بن الله ألمهم هؤلاء اشرار يهود لا شق من اليهود في الأرض لا شق من اليهود الحق وهم في غاية الحبث والتنقص لربهم سبحانه وتعالى ويقرب منهم الرافضة يقرب من اليهود الرافضة فهم بينهم من اليهود مشابهات كثيرة يعني لا شرف من ينتسب لهذا الذي يعتزعون أنهم على ديانه وعلى, وعلى صلاح وللملاحدة شرم ليهود الملاحدة الذين ينفون الرب من أصله وعدم وجود الله سبحانه وتعالى هؤلاء أكبر من في الأرض أكبر من في الأرض أكبر من فرعون ففرعون اعتقد أن هناك ربا ولكن كما قال بها والسيغنتها وفي آخر مطاف آمنت بالذي آمنت به بني اسرائيل وأنا من المسلمين هو عنده عقيد أن الله موجود ولكن ما نفع هذا أغرقه الله في البحر ومات كافرا ونسى الله السلام وهو يعرض على النار ليل النهار صباح مساء النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدفن آل فرعون أشد العذاب ما نفع هذا الإيمان في آخر شيء بعد الغرغرة وبعد أن عاين الموت ما نفعه هذا؟ الأمر فلا شك أن الملاحدة أكبر من من في العرض الذين يكون وجود الله سبحانه وتعالى من أصله ما في الحياة مادة ونمال أشياء الطبيعة إلى آخر ذلك ما كان الاشتراكيون يقررون على أبناء المسلمين يقررونه أن الإنسان أصله قرد وأصله ما في خلق ولا في شيء ومن هذا الأكاذيب التي كانوا يقولونها وأن الطبيعة هي التي أوجدها الدهرية والاشتراكية سواء الدهرية والاشتراكية سواء انهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيه لا في بعث ولا في شعور في حد موجود صلى الله سلامه قال ثم أخبر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقولون على ما يقول أعداؤه وهذا في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه بمثل هذه التسليات الجميلة وأنه يقبل على طاعة الذي اشهد عليه الأمر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وفي هذه الآية كذلك فسبح بحمد ربك قبل طموع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا أدبار السجود يسليه بمثل هذه التسليات ومنها أيضا كذلك ولا تحزن يعني لا تحزن عليهم والآيات كثيرة وأيضا استعينوا بالصبر والصلاة هذه من الآيات التي فيها التسلية عند نزول البلاء أن الشخص يستعين بطاعة الله سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاستعين الشخص يا أخوان إذا حصل له شيء من الضيق يستعين بعبادة الله من تسبيح ومن تهنين ومن ذكر فلذلك النساء صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء والآلحنا بها يا بلاد أي الصلاة أحسن ما يقبل عليه العبد عند الفتن يصلي ركعتين ويعبد الله ويدعو الله بالفرج أن الله يزين هذه الضائقة هذه الملمة وهذه النازلة ويكشف عنه ما حل به وأما أنه يجلس في وسوسه وفي ضيق صدر هذا ما هي من سماة المؤمنين ولا من سماة الصالحين أنه كأن الدنيا على ظهره ما فيه له متحمل بقلة اليد ولم يتحمل ببعض الأمور التي ربما يخسرها في بعض الأشياء أو يتحمل بفقد ولد أو يتحمل بفقد قريب إلى آخر ذلك يا أخي كل الناس عندهم ما عندهم من الهموم فخذ بها للتوجهات الربانية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا أعظم الشاد أننا ناخذ به أجمعون أو ناخذ به جميعا أننا إذا حصل لنا شيء مما يضيب صدورنا نقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا أيضا العبادة في الهرج كهجرة جنية ما في مخرج ولا مخلص لك إلا أنك تقبل على الله وتعبد الله وتكل الأمور لله سبحانه وتعالى فهو الذي يسيركم يصير في البلد والبحر والله بيده نواصي العباد يفعل ما شاه فيه أنت عبد لله سبحانه وتعالى إن ابتلات بفقر فأحمد الله سبحانه وتعالى أنك ربما أحسن من غيرك تجد قوت يومك ومن وجد قوت يوم هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هنيئا له إذا كان الشخص في سربه آمنا عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كما يظن به عليه الصلاة والسلام وإن ابتلاك شيء من المرض ربما غيرك مبتلا أعظم منك بالأمراض أعمل أعظم منك في الأمراء وإن ابتلاك بفقد ولد ربما غيرك بتريع الفقد أولاد وإن ابتلاك بعاهة في عضو من أعضاه ربما غيرت عنده عاهة في أكثر من أعضائه وهكذا ينبغي للشخص أن ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه وربما يتضرر, يتضرر في دينه إذا كان يريد إلى العنو يتضرر في دينه ونسأل الله السلامة فهذه تسل جميلة في سورة قام في غيرها من السور في طهاء وفي غيرها الله سبحانه وتعالى يسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمثل هذه التسليات التي نحتاج إليها له ولأمته من بعده قال ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه نعم سمعت ماذا يقولون فيه وكما ذكرنا لكم تلك الأبيات التي لابن الوزير رحمه الله تعالى ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا ما سلم الله من بريته لا ولا نبي الهدى فكيف أنا الشخص يا أخوان ما يسلم أبدا مهما كان صلاحه ومهما كان خيره ولو كان نبيا ما يسلم من الكلام فيه ومن الطعن فيه بالباطل فعلى هذا يهون الشخص على نفسه كما أنه سبحانه وتعالى صبر على قول اليهود إنه استراحى ولا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله ويشير إلى الحديث الصحيحين عن نبي موسى أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله هكذا لفضه لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم لا أحد أو لا شيء أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم ما أعظم حلمه سبحانه وتعالى وما أعظم صبره يدعون له الولد ويدعون الفقر في سبحانه وتعالى والبخل الى اخر ذلك ومع ذلك يصبر ويحلم سبحانه وتعالى فينبغي للعباد ان يصبروا ان الله يعلم العباد الصبر بهذا الامر وبهذه الصفه التي هي من صفات سبحانه وتعالى الصبر ومن صفاته انه يصبر سبحانه وتعالى فينبغي للعبد ان يصبر ويحلم على خصومه حتى يفرج الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له ما حصل من الأذى ومن الغم ورجع مغموما مهموما من ابن عبداليل هذا أخير الذي رده وفرده الخير فاستقبله جبريل واستقبله ملك الجبال فقال يا محمد قال جبريل هذا ملك الجبال يناديه فقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم لخشبيني فعلته قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فالشخص تكون نظرته بعيدة فلا ينظر إلى تحت قدميه كما يقال ينظر في المآل ايش سيكون بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد مئة خليك نظرة التجار هؤلاء تجار هكذا ينظرون شب وينظر السنة ذا السنة ذا يحس في حسابها كين بيكون فيها لكن السنة الجاية والسنة اللي بعدها والسنة والسنة هكذا تكون نظرتك ما تجعل التاجر يهوس عليك بهذه النظرة انت مع التجارة مع الله سبحانه وتعالى في هذه السنة فعلت صلاة فعلت سيام كم لي من حسنات طيب السنة جاهدة أبقالي ربي كم لي من خير وهكذا تكون تجارة مع الله سبحانه وتعالى فالتجار لهم, لهم نظرة ما هي سهلة فهو إذا قال هات الريال هو ما بالريال في الريال تبو البخيلة هذا بخيل ريال واحد يحسب أن هو يفكر بالريال الثاني الذي سيأتي من جهات أخرى فلا تظن بخيل لا وإنما هو له تفكير له نظرة أخرى يقول هذا الريال لان سنقسبه في الشيء الهناني والريال في الشيء الهناني وتشارته واسعة فكم ريال من مئة بضاعة من مئتين من خمسين من ثلاثين من ريالات كثيرة سيدخلها هذا التاجر فهم نظرتهم مهي سهلة فناقضون أنه يقول هذا الخمسة انت ريال هذا العشرين الريال تقول هذا بخين هو ما يفكر بالعشرين حقا فكر عشرين مع عشرين إلى آخر وأنت كذلك حسنة مع حسنة إلى آخر ذلك تشمع حسنات عظيمة جدا لأنعب طيب قال كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه سبحانه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر وعلى, الت... وعلى الصبر وهو التسبيح بحمد ربه فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس إلى آخر الآية أمره الله سبحانه وتعالى بما يستعان به على هذه الفتن وبما يستعان به على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وقد أشرنا إلى ذلك أن أعظم مستعان به بعد الله سبحانه وتعالى العبادة العبادة هي أعظم مستعان به عند الفتن بعد الله جل وعلا وهي من مراد الله سبحانه وتعالى وأنت مستعين بالله فيها قال وهو التسبيح بخمد ربهم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار الصعود نحن إذا قلنا في النسبة للتجارة هذا فأيضا التجارة الفتون النظر إن أقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يكون هناك سماحة في أمر البيع ان حصل نقص ريال ريالين ثلاثة يكون هناك سماحة في هذا الشيء هذا خير فتنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله مرانا سمحا إذا باع وإذا اشترى واذا قضى واذا طلب حقه من غيره اذا طلب من غيره قالوا قبل غروبها وبالليل وادمار السجود فقيل هو الوثق وادمار السجود هنا هو الوثق خلافه في هذا التفسير اسمح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا ادبار السجود من مقصود بادبار السجود هنا اختلف المفسرون في هذا القول الاول يحق فغيره هو الوتر وغير الركعتين بعد المغرب ادبار السجود الاول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وابي هريره والحسن بن علي ما هو الثاني الركعتين بعد المغرب هما المقصودان بهذا التسبيح الذي في قوله تعالى نسبح هو ادبار السجود والاول قول ابن عباس وهو ما سمعت الوتر والثاني قول عمر وعلي وابي هريره والحسني ابن عيني واحدى الروايتين عن ابن عباس وعن طيب وعن ابن عباس روايه ثالثه ان التسبيح باللسان ادبار الصلوات المخطوبات هذا الذي يظهر أن المقصود منه تسبيح أدبار السجود أي أدبار الصلوات المكتوبات فالشخص سبح الله سبحانه وتعالى فهذه ثلاثة أضوار في هذا الآية فسبحه وأدبار السجود فقينا الوتر المقصود بأدبار السجود وقيل الركعتان بعد المغرب وقيل التسبيح باللسان بعد إيش بعد المكتوبات أن الشخص إذا صل كما كان نسع صل يعتني بهذا يسبح ربه سبحانه بچان علا ہوں سانحمدلہ انہ نکتوں نہیں